أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا طريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم فعجل لكم هذه وكف عيدي الناس عنكم ولتكون آيَةً للمؤمنين ويهديكم قراضا مستقيما وَأُخْرَى لم تَقْدِرُوا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا.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 وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أَنْ يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ولساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم عروة بغير علم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 وألزمهم فلم التَّقْوَى وكانوا أحض بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله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 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مدلهم في التوراة ومدلهم في الإنجيل كزرع أخرج شرعه فآذره فآزر فاستغنظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما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 ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يبطون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى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 يا ايها الذين امنوا ان فانكم فاسقون بنبع فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله, بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادي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 فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصبحوا بينهما فإن دوت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى إلى أمر الله فإن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 ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب اجسل اسم الخسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون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 وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وجاهدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بدينكم والله الصَّادِقُونَ قُلْ في اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض. والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اذ لامكم بل لله يمن عليكم ان هداكم للايمان بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قال والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الْأَرْضُ منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أَمْرٍ مَرِيجٍ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 ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنقل باسطاة الله ضلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به البلد ثميتا كذلك القرود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وتمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكد وقوم تبع كل كذب الرسل بحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أَقْرَبُ إليه من حبل الوريد إِذْ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد وجاءت سَكْرَةُ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فتشبنا عنك غطاء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 أسلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بطلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشارون فيها ولدينا مسيح كم أهلتنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شميد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصفذ على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادمين مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الغروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن آلم بما يقولون وما يردل من يخاف وعين